قل انما ما تؤذيكم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أأتتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بَن رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ